تدري وش كثار شي يشبه غيابك دمع العيون اللي طاوى السهدى وانا كثر مغلك اعشق ترابك عشق خافقي من جحدها غررتني وعلقتني في جنابك وتركت روحي بعد قربك وحدها تضيق فيني دنيتي وتعالى وزيد حزني لا ترى اليوم طاري كنت احلم بقربا وكنت اتمنى واليوم عني راح وعجز تلاقي يا صاحبي اعد خفوق انت عنه من بعدكم ذق الالم في حياتي قدرك عزيز وبعد فقدك عرفت يا رب عيد الوصل باللي احبه احن للمضي وروعه سنينه واذكر حياتي في وصالة وقربه والله ما انساه ولا يمكن انساه ايامه الحلوه معي أوليالي سافر ولا شفته ولا عدت البلقا يا حظه اللي يوم دايم يخاوي حالي تغير بعد ما نفقت حالي تشوفها بان كل اللي كم كان يغليني وكم كنت انا كم كان يا نبرتي يوم نادي عسى يبقى دايم بخير لحال عسى الهي اسعد في خطوي عسى يهمك سيد الله يا